اين اين اذهب ل الى المنزل どうも。 ا ل ل ه ل ا و ل ا بكم اهلا و ا بكم اهلا م اهلا ح بكم ا ه ا ي س ه ا ل ا و ا ب ك ه و بكم ا ه ه م ا و س ه ل ك م ا ا و س ه ا ك م ا ه ا وسهلا ك م ا ه ه م اهلا و س م ا ه ا و س ه م ا ه و ا ب م ا ه ل ي و س ك م ا ه س ه بكم ا ه ل ل ب ا ه ل ه ل ا بكم ه ا ل ا ب 「この辺りで結 Thank you. i n s a of the word of God, I'm sorry. うん。<音声><音声> 古い Mom. In the public is the foundation、no. of、oh. the ダリー ا ر ك عليه ربنا يشترك الله يقولها رسول الله <تصفيق> なら。<音楽><音楽> よっしゃ قل يا ايها الذين امنوا اتقوا على رحمكم لا تخففوا من رحمتك ان الله يقول الزور جميعا فطيبه القاضي الشيخ الشيخ ابن عميق عبد العزيز بن سجده القاضي قائد وامسك بن مديحي في جزر التحقق